أفلا ينتدبرون القرآن السائل يسأل يقول المشاهد الآن يقول ايش يعني ينتدبرون القرآن هذه تستخدم فيها اي عضو أم على قلوب أقفال يقول اذا كان هذا القلب مقفل والله لن تذوق طعم القرآن ولن تجرب السعادة اللي ذكرها الله في القرآن لما قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم من اللي يقدر يأمنك الا الله يقول أضمن لك أن لو وصل القرآن لقلبك وتحركت في جوارحك فلا خوف عليهم اللي يقدر يؤمنك من كل شيء ولا هم يحزنون الوعد الثالث فمن اتبع هداي فلا يضل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 أتمون. كل بلاء يأتي خيارات صعبة خيار يرضي الله هو يقطع قلبه كما يتره ولده ولا يرضي الله يقول لا أرضي الله عز وجل تتكلم في البيت وتأمر أبوك وتأمر وتن أباك وتنهى او أنك تطرد من البيت الله أطرد أهم شيء رب العالمين يرضى سبحان الله هذا إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليل كان أهم تركيز عنده على قلبه في الدنيا والآخرة. لأجل هذا، لما قال قال ولا تُخزِنِ يومَ يبعثون يومَ لا يَنفعُ مالُ ولا بنون إلا من أتَ الله بجسمٍ سليم لا لو كانت صحتك عمرك ما مرض ولا عندك سكر ولا عندك ضغط لكن قلبك سليم والله أنت الناجح.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 آمنا يقول امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين اذا الناس تقول آمنا لكن يقول وسفتنه واختبر بأمور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 صالحة سائر الجسد صار القلب الحي يخاف رب العالمين فقبل لا تقول أي كلمة لا تقضي رب العالمين القلب اللي تدبر القرآن اللي وصلها القرآن يقول لها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقول لها وين لكل همزة لمزة ترجع الكلمة سبحان الله النظر الحرام يجي القلب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 انظر لمن يتكسر في مراقص من الليل لين الصباح أتحدى أتحدى على هالعضلات اللي تحركت ثمان ساعات وسبع ساعات وأختها اللي تترقص في الزواجات لها أربع ساعات ما تتعب قل قومي ركع في الليل ما تقدر يعني القضية مي قضية طاقة جسم جسم يتحرك لكن يوم نبض الجس... القلب بحب إبليس والشهوات وذوين لهم سوء مالهم جا... قاموا يتقوم لإبليس لكن لما ما نبض القلب لله سبحانه وتعالى صعب عليها تقوم الليل صعب عليها تقوم كعتين في الليل أنا قائم سبع ساعات القضية ما هي قضية تعب أجساد القضية قضية هذا أجل هذا لما سئل شيخنا العلامة ابن بازع رحمة الله شألوه قالوا أنت الآن ما تنام إلا ثلاث ساعات أربع ساعات في اليوم وبعد الفجر دروس وبعد الظهر وقلت حياتك دعوة وعلم وإفتاء الموظف الوحيد في العالم الذي ما أخذ إجازة في حياته ما أخذ إجازة من الدوام نهائيا طيب سألوا قالوا كيف قال قام واحد من الطلاب قال والله يا شيخ تعلمني يا احنا طلابك وشباب وقال يعني ثلث عمرك ومع ذلك نتعب وأنت وأنت تلقي وأنت تتكلم وإننا نتعب وكل شيء واحد يروح يغسل بعد فجل ويرجع كيف استعنت بهذا قال إن القلب إذا تلدد بطاعة الله عز وجل ما عاد يحس بتعب الجوارح صحيح القلب إذا تعلق رب العالمين لأي حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فلا أكون عبدا شكورا القضية قضية هالقلب إذا تحرك قال الله عز وجل قد لها المؤمنون المؤمن وين فيه؟ في القلب طيب انظر لي بعدها ذكر أعلى قال الذين هم في صلاتهم خاشعون جماعة قلنا هل في صلاتنا هذا السؤال لو قد يشتغل عليه من اليوم يا رب ندعو ونجعل هدف عندنا يا رب تجعلنا شيء في الصلاة نفسها في سجودك قبلها بعدها أتزود من الخيرات عشان أعل الله أنه يرزق كل هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما لا حاجة فيه وما ينفع في ناس الآن ترى يا جماعة وجدت لذة هذا العمل في قلبها لما صار يقدر يقول الكلمة ثم هو يقدر يقولها الآن يقدر يضحك اللي حوله ويقدر يقدر فتلقاه دالما يقول لا لا ما تنفع لا هو لا تنفع اللي حوله فقام استرجع ما حال يبني عنه استرجع وقال يا رب يا رب تجعلها الكلمة اللي رجعتها يا رب تجعلها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 طيب فيه عمل واحد عمل واحد فقط قد لا يشعر فيه الانسان اذا اتى يفسد جميع الامور اللي سواها الانسان سواء بقلبه او بلسانه او بجوارحه لو متصدق بخمسة مليار وقائم الليل ما ينام وصائم النهار ما يفطر لو سوى كل هالاعمال وجاء عند الله سبحانه وتعالى وفي صحيفته هذا الامر تفسد الدنيا دي كلها اللي هو ان تأتي يوم القيامة اختنا الغالية او اخونا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 طيب منتهت القضية لا كم الآية باقي مشهد ثاني سيخرج الله من تحت الأرض هذا اللي في القبر سواء من الأولياء أو الصالحين ويخرجه ويخرج هذا اللي كان يطلع عنده يقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يقول بأخرجكم القيامة ما أنت يا من دعوت والمدعو فذا نسألنا الذين أرسل إليهم وذا نسألنا المرسلين فلنقصلنا عليهم بعلم وما كنا غائبين يقول الله رأينا فيأتي بهؤلاء يقول الله يوم القيامة سيخرج هذا ويكفرون أن يجحدون بإيش بذنبكم لا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 الابل لا بالأكباد السيارات والطيارات عشان ينطرح عند قبر فلان وفلان والله عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر قالوا يا أخي احنا, احنا نعلم من هؤلاء لا ينفع لا يملكون نفع ولا ضر لكن يقربون إلى الله زلفا يقول الله عز وجل أنهم يقولون ما نعبدهم شوف الله سبحانه قال ما نعبدهم معنوم قالهم ما نعبد لكن الله يقول ما نعبدهم يثبت قضية العبادة أن هذه عبادة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 الشيطان الكافر أفجر خلق الله عنده خوارق العبرة بالعمل لأجل هذا الله لما تكلم عن الأولياء قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال إيش أعمالهم مو أعمالهم شعوذة والسحر والسهرات مع بنات وفعل وزنا وتعالي أقبلك حتى أشفيك لا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون إيش آمنوا والذين هم لفروجهم حافظون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 فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان المطلوب من ثلاث اسافر عند قبره لا تذهب لأحد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فالدعاء لا يكون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى فهو صرف نوع من نواع العبادة نقول كيف نعبد غير الله سبحان الله تقدر تصلي عند القبر قال لا ما أصلي والدعاء والله الدعاء هو العبادة يقول الله عز وجل يا أختي الغالية يا من تخشع قدام القبر يا من تخشع أمام القبر ولا تخشع في صلاكتي من أعظم عندك في قلب تجده يأتي بحضور قلب الشيطان منصرف عنه أخشى الآن فالشرك خلك مشرك وأخشى على كيفك يعتقد أن هذا إذا اعتقد هذا أن هذا يملك نفع ولا ضر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك الله عز وجل يقول في في كتاب العظيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين فتلقاه يخشى الشيطان قد اخشع الآن خلك مدامك على الشرك اخشى عندهم وأدعو غير الله سبحانه وتعالى أعظم مخلوق في الدنيا هو محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من خلق الله عز وجل ومع ذلك يقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء أنت يا رسول الله وأنت حي تقول لا تملك نفسي ولا ضر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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني سوء لو كنت أعلم الغيب يقوله النبي سلم عن نفسه قال هذا كلام هو الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام فعندنا كلام الله عز وجل وعندنا كلام غيره ما نصدق نحن ما تعبدنا أن نأخذ كلام الناس قال لا يعلم الغيب هو يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنتم أصدقهم هو يقول لا أملك نفسي وأني ما أعلم الغيب إن أنا إلا نذير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 أَإِلَاهُمَّا اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ هذه المقدمة والقدرات الخارقة قدرات العظيمة جعل الأرض قرارة جعل خلالها أنهارة جعل لها رواسي جعل بين البحرين حاجزة يريد أن يذكر أن قضيتك أسهل من هذه القضايا كلها لأجل هذا الآية اللي بعدها على طول أَمَّنْ أم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 قليلا ما تذكرون نتذكر كل الناس يا فلان ادعلي يا فلان عطني يا فلان اقرأ علي ليه طيب ما نقرأ على انفسنا لو جبت الان مئة, مئة شيخ كلهم يقرؤون الرقية الشرعية الحق الصحيحة وانا مضطر ثم قلت يا رب وقالهم يا رب يستجيب الله لمن من, من حد الله في الاية انا رقيت نفسي وانا مضطر واتشعر الايات وانا اقرأ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 وأكشف السوء وجيب المضطر ويكشف السوء أي كان السوء هذا لا يقلل من قدر الثقاك من الرقاك جزاهم الله خير ولكن الأصل وكلهم يوافقني على هذا أن الأصل أن ترقي نفسك بنفسك لا تجلس تتعب نفسك ولا تدفع مال وأنت في بيتك تصلي ركعتين تصلي ركعتين يا الله يا ربي هذا ولدي وأنا مضطرة وأدعوك يا ربي يا من لا يرد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 وراء الموت ثلاثة مطّل الأمواج. دعوة الله العجيب أنهم كفار ومشركون ركون يوم جواخت الاضطرار ما راح أحد لأحد. عرفوا هنا الطريق. فيا مسلمون أين الطريق؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوة الله مخلصين له الدين تفاجأ فلما أنجأهم.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 فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا طيب سبحان الله شوف جمال للآية يقول ظل من تدعون كثار قريش المشركون هم مع يعني سوء حالهم وسوء قلوبهم وظلمات إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين ما عاد, ما عاد نبغى حد ولا يجينا ولا يدر علينا ولا نريد الله خلاص انقطعت الأسباب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 لو جاء النبيع سلم وحاشاه بأبي وأمي يروح له الفدى وهو قد عمل عمل شركي وحاشاه عليه الصلاة والسلام يقول الله لو كان هذا لا ليحبطن عملك كل قيام الليل اللي روح عشان أشرك وحاشاه عليه الصلاة والسلام لا والله ما ينشرك وهو داعي التوحيد لكن لو حصل قال لا ليحبطن عملك جهادك قيامك في الليل حتى تترطى قدمك إحسانك للناس لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والله هذا هذه هذا جملة الموضوع وهذه زدة الموضوع وخلاصته والله لو عظم الله في القلوب لا رأيت أنها يتأبه عليه نفسه أن يدعو غير الله عز وجل تأبه عليه نفسه أن والله أذهب لا والله إن كان لو أموت وأقطع ما أشرك بالله سبحانه وتعالى عمل يبغضه الله عز وجل لن نقبل على الله بجريمة أعظم من أن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 ليش؟ هل الكلام فيه مشكلة كلام جميل أعيد الكلام مقيمة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه فقد غوى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وليست من عالة النبي عليه الصلاة أن يقدم هذا الخطاب العنيف في وجه أحد أمام الناس لكن الأمر خطيب قال بئس الخطيب وأنت وبئس خطيب القوم أنت ماذا صنع يا رسول الله ويتكلم عن طاعت الله سبحانه وتعالى وطاعته قال كيف تقول من يأصهما كيف تجمعني أنا ورب العالمين سبحانه وتعالى في كلمة واحدة بل قل من يعص الله ورسوله فقد غوى سبحان الله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 قال ما, ما ما يا رسول الله هو ما قصد هو قصد أنك رسول الله وأنك قالي عند الله يعني أنت وإياه قال لا قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شئت ما تقول لي اليوم تدخل حرف عطف بكرة تعطف عبادتي مع عبادته وهذا اللي حصل الآن حينما اعتقد بنبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك النفع وهو ميت في قبر عليه الصلاة والسلام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 على الإطالة لكن والله لا أسألكم عليه أجراء ولا أسألكم عليه ما لا حب لله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وخوف عقابه ثم للرسول عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لنفسي ثم لكم فأقبلوا وأردوا فلا أملك لا الدعاء والله الله لهذه القلوب استودعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته